إلى كل اللي بيحبوني انتوا وحشتوني قوي وحشتوني قعدت كل حلوه ولالي كل حلوه انتوا الناس الحلوه ده عايز انتوا ما فارقتوني في قلبي كانكم ولا ما سبتوني يا ما انا فرحان فرحت لي من قلبك زعلتولي زعلت لي وكلامك ليا فادني واثر فيا حضنك دافئ